ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤي وما في الأرض جميع ثم ينجي كلا إنها لظا نزاعت للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى